بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب فقه اللغة وسر العربية تتمه الباب الرابع والعشرين الفصل الثاني في تفصيل أطعمة العرب السخينة طعام يتخذ من دقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء وإنما يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعجز المال وهي التي كانت قريش تعير بها الحريقة أن يذر الدقيق على ماء ولبن حليب فيحتسى وهي أغلب من السخينه يبقي بها صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهر الصحيرة اللبن يغلى ثم يذر عليه الدقيق العزيرة دقيق يحلب عليه لبن ثم يحمى بالربز العكيسة لبن يصب على الإهالة وهي الشحم المذاب الفريقه حلبة تضم إلى اللبن والتمر وتقدم إلى المريض والنفساء الرغيدة اللبن الحليب يغلى ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق الاصيه دقيق يعجن بلبن وتمر الرهية بر يطحن بين حجرين ويصب عليه لبن ويقال ارتهى الرجل إذا اتخذ ذلك الوليقة طعام يتخذ من دقيق وسمن ولبن اللويقة ما لين من طعام وفي حديث عبادة ولا آكل إلا ما لوق لي والألوقة الملين منه إلا أن اللويقة الين الخزيرة شحمه تذاب ويصب عليها ماء ثم يطرح عليها دقيق فيلبك به وهي عند الأطباء ثلاث الخبز والسكر والسم وشتان ما بينهما الرغيغة حسو من دقيق وماء وليست في رقة السخينة الربيكة طعام يتخذ من بر وتمر وسم ومنها المثل غرتان صربك له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 طرفيه لأنهما منتهى أمر العليل في علته الفصل الثالث فيما يختص بالخلط من الطعام والشراب البكيلة السمن يخلط بالأقط عن الأموي قال أبو زيد هي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو سمن أو بزيت وقال الكلابي هو الاقط المقطون تبكله بالماء كأنك تريد أن تعجنه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 البريق الزبد بالرطب عن عمر عن أبي الخبيط اللبن الرائب باللبن والحليب الخليط السم بالشحم وهو أيضا التبن بالقت النخيسة لبن الضقن بلبن الماعز المربة اللبن الحلو يخلط باللبن الحامض الفصل الرابع يناسبه في الخلط عن الأئمة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 الميشو خلط الصوف بالشعر المجنو خلط الجد بالهزل عن عمر عن أبي المق... المقاناة خلط لون بلون وهي أيضا خلط الصوف بالوبر والشعر بالغج الفط الخامس يقاربه من جهة ويباعده من أخرى عن الأئمة الأبرق والبرقة حجارة وتراب مختلطة اللفق ماء وصيل يختلطان العرة البعر المختلف بالتراب الخليس نبات أخضر يختلط به نبات أصفر وهو أيضا الشعر الأبيض يختلف بالشعر الأسود وكذلك الشميط في النبات والشعر الفصل السادس في تفصيل أحوال العصيدة عن أبي عمرو عن سعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل إذا كانت العصيدة ناعمة فهي الوطيئة فإذا سخنت فهي النفيتة فإذا زادت قليلا فهي النفيثة بالساء فإذا زادت فهي اللفيتة فإذا عقدت وتعلقت فهي العصيدة الفصل السابع في تفصيل أحوال اللحم المشوي إذا ألقي على العرصة فهو معرّف فإذا ألقي على الجمر فهو معرض.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 جاءني بشو بشواء رشراش وفالوذج رجراج الفصل الثامن في معالجة اللحم بالودك إذا شويت لحما فكلما وكفت إهالته استوكفته على خبز ثم اعدته فهو الاجتمال عن ابي زيد فإذا فعلت مثل ذلك بالشحمة فهو الاستيداف عن الفراق فإذا أوسعت الثريد دسما فهو السغسغة عن ابن فإذا دلقت الخبز بالسمن فهو الترويل عن الأصمعي فإذا طبقت العظام واستخرجت ودكها فهو الاصطلاب عن الكسائي الفصل التاشع في أوصاف المخ عن سعد بن عن صاحبه إذا كان المخ في العظم رقيقا ممكنا من أن يحسى فهو الرار والرير فإذا خرج بدقة واحدة فهو الدالق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 فهو عفص فإذا لم يكن له حلاوة محظة ولا حموضة خالصة ولا مرارة صادقة فهو تفه، فإذا كانت فيه حرافة وحرارة وحراوة كطعم الفلفل فهو حامض، فإذا لم يكن له طعم فهو مسيخ ومليخ الفصل الحادي عشر في تفصيل أشياء حامضة السخ العجين الحامض الطخف اللبن الحامض الجلوفت التفاح الحامض وهو دخيل في شعر ابن الرومي كأنما عض على جلفتي الفصل الثاني عشر في ترتيب الحامض خل حامض ثم تقيف ثم حاذق ثم باسل الفصل الثالث عشر في اتباعات الطعوم حلو حامث مر منقر حامض باسل عفص لفص بشع مشع تريف حار ملح أجاج عذب نقاخ حميم آن فاتر مرت الفصل الرابع عشر في ترتيب أحوال اللبن وتفصيل أوصافه عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما أول اللبن اللبأ ثم الذي يليه المفصح ثم الصريف فإذا سكنت رغوته فهو الصريح فإذا خسر فهو الرائب فإذا حذ اللسان فهو القارص فإذا اشتدت حموضته فهو الحاذر فإذا انقطع وصار اللبن ناحية فهو ممتقر فإذا خسر جدا وتكبد فهو عسلط وعكلط وعجلط فإذا قلب بعضه على بعض من ألبان شتى فهو الضريب فإذا صب الحليب على الحامضي فهو والمرضة فإذا سخن بالحجارة المحمات فهو الوغير الفصل الخامس عشر في تفصيل اسماء الخمر وصفاتها الخمر اسم جامع وأكثر ما سواه صفات الشمول التي تشمل القوم بريحها المشمولة التي أبرزت للشمال عن أبي الفتح المراغي الرحيق صفوة الخمر التي ليس فيها غش عن أبي عبيد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 والله ما أدري لأي علة يدعونها في الراح باسم الراح ألريحها أم روحها تحت الحشا أم لارتياح نديمها المرتاح المدامة التي أديمت في مكانها حتى سكنت حركتها وعتقت عن الأصمعي القهوة التي تقهي صاحبها أي تذهب بشهوة طعامه عن الكسائي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 الصهباء التي من العنب الأبيض عن المراغي عن الأصمعي الباذق معرب وهو أن يطبخ العصير بعد الطبخ وتطرح طفاحته ويطيب ويخمر عن أبي حنيفة وري الفصل السادس عشر في تقسيم أجناسها الصهباء من العنب السكر من التمر القنديد من القند النبيذ من الزبيب البتع من العسل الجعة من الشعير السكركة والمزرة من الذرة الفصيح من البسر الفصل السابع عشر في ترتيب السكر إذا شرب الإنسان فهو نشوان وإن دب فيه الشراب فهو سمل فإذا بلغ الحد الذي يجب الحد فهو سكران فإذا زاد امتلاء فهو سكران طافح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 الفصل الأول في الرياح عن الأئمة إذا وقعت الريح بين الريحين فهي النكباء فإذا وقعت بين الجنوب والصبا فهي الجربياء فإذا هبت من جهات مختلفة فهي المتناوحه فإذا كانت لينة فهي الريدانه فإذا جاءت بنفس ضعيف وروح فهي النسيم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 المعصرات التي تأتي بالأمطار المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث السوافي التي تسف التراب الفصل الثالث في تفصيل السحاب وأسمائها عن أكثر إما أول ما ينشأ السحاب فهو النشأ فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام فإذا كان غيم ينشأ في عرض السماء لا تبصره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 وكنهور واحدها كنهورة فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي واحدها واحدتها تخرور فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة فإذا كانت سوداء فهي فخياء ومتتخطخة فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة فهي مخيله، فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكفهر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 فإذا سود وتراكب فهو المحمومي فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب فإذا كان سحاب فوق سحاب فهو الغفارة فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هدب القطيفة فهو الهيدب فإذا كان ذا ماء كثير فهو القنيف فإذا كان أبيض فهو المزن والصبير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 في ترتيب المطر الضعيف عن الأصمعي أخف المطر وأضعفه الطل ثم الرزاذ أقوى منه ثم البغش والدث ومثله الرك والرهمة الفصل الخامس في ترتيب الأمطار عن النضر بن شميل أول المطر رش وفش ثم طل ورزاذ ثم نبح ونضخ وهو قطر بين قطرين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 الفصل السابع في ترتيب البرق عن الاصمعي وابي زيد وغيرهما من الأئمة اذا برق البرق كانه يتبسم وذلك بقدر ما يريك سواد الغيم من بياضه قيل انكل انكالا فاذا بدا من السماء برق يسير قيل اوشمت السماء ومنه قيل اوشم النبت اذا ابصرت أوله فإذا برق برقا ضعيفا قيل خفي يخفي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 إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل خفشت وحشكت فإذا استمر مطرها قيل هطلت وهتنت فإذا صبت الماء قيل همعت وهضبت فإذا ارتفع صوت وقعها قيل هلت واستهلت فإذا سال المطر بكثرة قيل انسكب وانبعق فإذا سال يركب بعضه بعضا قيل اسعنجر واسعنجج فإذا دام اياما لا يقلع قيل أتجم وأغضب وأتجنَّ، فإذا قلع فإذا أقلع قيل أنجم وأقصم وأصَّى عن الأصمعي. الفصل التاسع في أمطار الأزمنة عن أبي عمرو والأصمعي. أول ما يبد المطر في إقبال الشتاء فسمه الخريف، ثم يليه الوسميو، ثم الربيع، ثم الصيف، ثم الحميم عن ابن كثيب.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 فإذا زاد فهو الهتلان والتهتان، فإذا كان القطر صغارا كأنه شجر فهو القبقة، فإذا كانت مطرة ضعيفة فهي الرهمة، فإذا كانت ليست بالكثيرة فهي الغبية والحشة والحشكة، فإذا كانت ضعيفة يسيرة فهي الزهاب والهيمة، فإذا كان المطر مستمرا فهو الودق، فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو الوابل.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 فإذا أتى المطر بعد المطر فهو الولي فإذا رجع وتكرر فهو الرجع, فهو الرجع فإذا تتابع فهو اليعلول فإذا جاء المطر دفعات فهي الشآبيب الفصل الحادي عشر في تقسيم خروج الماء وسيلانه من أماكنه من السحاب صحة من الينبوع نبع من الحجر بجسة من النهر فاضة من السقس وكفة من القربة سربا، من الإناء رشح من العين سكبا، من الجرح سعة. الفصل الثاني عشر في تفصيل كمية الماء وكيفيتها عن الآئمة. إذا كان الماء دائما لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو عد. فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يطلب جانبه الآخر فهو كرن. فإذا كان كثيرا عذبا فهو غدق وقد نطق به القرآن فإذا كان مغرقا فهو غمر فإذا كان تحت الأرض فهو غور فإذا كان جاريا فهو غيل فإذا كان على ظهر الأرض يسقي بغير آلة من دالية أو دولاب أو ناعور أو منجنون فهو سيح فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض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 فإذا كان لا يشربه أحد من نتنه فهو آثم فإذا كان باردا منتنا فهو غثاق يشدد ويخفف وقد نطق به القران فإذا كان حارا فهو سخن فإذا كان شديدا الحراره فهو حميم فإذا كان مسخنا فهو موغر فإذا كان بين الحار والبارد فهو فاتر فإذا كان باردا فهو قار ثم خصر ثم شبم ثم شنان فإذا كان جامداً فهو قارس فإذا كان سائلاً فهو سرب فإذا كان طرياً فهو غريض فإذا كان ملحاً فهو زعاق فإذا اشتدت ملوحته فهو حراق فإذا كان مرا فهو قعاع فإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو اجاج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 فإذا كان في الحصى فهو السغب فإذا كان في الجبل فهو الردهة فإذا كان بين جبلين فهو المفصل الفصل الرابع عشر في ترتيب الأنهار عن الأئمة أصغر الأنهار الثلج، ثم الجدول أكبر منه قليلا ثم السري ثم الجعفر ثم الربيع ثم الطبع ثم الخليج الفصل الخامس عشر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 فإذا بلغ الماء قيل أثبط فإذا وجد ماء كثيرا قيل أماها وأمها الفص السابع عشر في الحياض عن الأئمة المقرات الحوض يجمع فيه الماء الشربة الحوض يحفر تحت النخلة ويملأ ماء لتشرب منه النضح الحوض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 انتهى الباب الخامس والعشرون الباب السادس والعشرون في الأراضين والرمال والجبال والأماكن والمواضع وما يتصل بها وينضاف إليها الفصل الأول في تقصير اسماء الأراضين وصفاتها في الاتساع والاستواء والبعد والغلظ والصلابة والسهولة والحزونة والارتفاع والانخفاض وغيرها مع ترتيب أكثرها عن الأئمة. إذا اتسعت الأرض ولم يتخللها شجر أو خمر فهي الفضاء والبراز والبراح ثم الصحراء والعراء ثم الرهاء والجهراء فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي الخبت والجدد ثم الصحصح والصردح ثم القاع والقرقر ثم القرف والضفف فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكناف والأطراف فهي السهب والخرق ثم السبسب والسملق والملق فإذا كانت مع الاتساع والاستواء والبعد لا ما فيها فهي الفلاس والمهمه ثم التنوفة والفيفاء ثم النفنف والصرماء فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق فهي اليهماء والغطشاء فاذا كانت تبل سالكها فهي المضلة والمتيها، فاذا لم يكن لها اعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل فاذا لم يكن بها اثر فهي الغفل فاذا كانت قطراء فهي القي فاذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء والمفازة كناية عنها فاذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي المرت والمليع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 ثم الميثاء والدمثة فإذا كانت طيبة التربة كريمة المنبت بعيدة عن الأحساء والنزوز فهي العذاة فإذا كانت مخيلة للنبت والخير فهي الأريضة فإذا كانت ظاهرة لا شجر فيها ولا شيء يختلط بها فهي القراح والقرواح فإذا كانت مهيئة للزراعة فهي الحقل والمشارة والدبرة فإذا لم تهيئ للزراعة فهي بور فإذا لم يصيبها المطر فهي الفل والجرز فإذا كانت غير منطورة وهي بين أرضين منطورتين فهي الخطيطة فإذا كانت ذات ندى ووخامة فهي الغمقة فإذا كانت ذات سباخ فهي السبخة فإذا كانت ذات وباء فهي الوبئة والوبئة على مثال فعيله وفاعله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 ثم الأيهم ثم القهب وهو العظيم مع الطول ثم الخشام الفصل الثالث في أبعاض الجبل مع تفصيلها عن الأئمة أول الجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم الشفح وهو زيله ثم السند وهو المرتفع في أصله ثم الكيح وهو عرضه ثم الحبن وهو ما أطاف به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 الهابي الذي دق وارتفع عن الكسائي السافية التراب الذي يذهب من الأرض مع الريح النبيثة التراب الذي يخرج من البئر عند حفرها الراهطاء والدماء التراب الذي يخرجه اليربوع من جحره ويجمعه الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها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 العجاج الغبار الذي تثيره الريح الرهج والقفطل غبار الحرب الخيضعة غبار المعركة العثير غبار الأقدام المنين ما تقطع منه الفصل السادس في تفصيل أسماء الطين وأوصافه عن الآئمة إذا كان حرا يابسا فهو الصلصال فإذا كان مطبوخا فهو الفخار فإذا كان علكاً لاصقاً فهو اللازب فإذا غيره الماء وأفسده فهو الحمأ وقد نطق بهذه الأسماء الأربعة في القرآن فإذا كان رطباً فهو الثأطة والثرمطة والتفرة فإذا كان رقيقاً فهو الرداغ فإذا كان ترتطم فيه الدواب فهو الوحل، وأشد منه الرغة والرزغة وأشد منهما الورطة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 المرصاد والنجد الطريق الواضح وقد نطق بهم القرآن وكذلك الصراط والجاده والمنهج واللقم والمحجة وسط الطريق ومعظمه اللاحب الطريق الموطأ المهيع الطريق الواسع الوهم الطريق الذي يرد فيه الموارد الشارع الطريق الأعظم النقب والشعب الطريق في الجبل الخل الطريق في الرمل المخرف الطريق في الأشجار ومنه الحديث عائد المريض على مخارف الجنة النيسب الطريق المستقيم عن أبي عمر وقال الليث هو الواضح كطريق النمل والحية وحمر الوحش وأنشد غيثا ترى الناس إليه نيسبا من صادر ووارد أي سبا الفصل الثامن في تفصيل أسماء حفر مختلفة الأمكنة والمقادير عن الأئمة إذا كانت الحفرة في الأرض فهي الهوه فإذا كانت في الصخر فهي نقرة فإذا حفرها ماء المزراب فهي سبجارة عن سعلب عن ابن الأعرابي فإذا كانت يرمي الصبيان فيها بالجوز فهي المزدات عن الليل فإذا كانت للنار فهي إيرة فإذا كانت لكمول الصائد فيها فهي ناموس وفترة فإذا كانت لاستدفاء الأعرابي فيها فهي قرموس فإذا كانت في السريد فهي أنقوعة فإذا كانت في ظهر النواة فهي نقير فإذا كانت في نحر الإنسان فهي ثغرة فإذا كانت في أسفل إبهامه فهي قلت فإذا كانت تحت الأنف في وسط الشفة العليا فهي خطرمة عن اللي فإذا كانت عند شبق الغلام المليح وأكثر ما يحفرها الضحك فهي الغينة عن سعلب عن ابن الأعرابي فإذا كانت في ذقنه فهي النونة وفي حديث عثمان أنه نظر إلى صبي مليح فقال دسموا نونته أي سودوها لألا تصيبه العين الفصل التاسع في تفصيل الرمال وجدته في تعليقات صديق لي بجرجان عن القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز فعلقته فقد خرج لي منه الآن ما أردته منه لهذا المكان من الكتاب بعد أن عرضته على مضانه من كتب اللغة عن الأئمة فصح أكثره أو قارب الصحة العداب ما استرق من الرمل الحبل ما استدق منه اللبب من حضر منه الحقف معوج منه الدعص ما استدار منه العقد ما تعقد منه العقنقل ما تراكم وتراكب منه السقط ما جعل ينقطع ويتصل منه النهبورة ما اشرف منه التيهور مطمئن منه الشقيقة ما انقطع وغلظ منه الكتيب والنقا محدود منه العاقر ما لا ينبت شيئا منه الهرملة ما كثوى شجره منه الأوعس ما سهل ولان منه الرغام ما لان منه وليس بالذي يسيل من اليد الهيام ما لا يتمالك أي يسيل من اليد للينه منه الدكداك ما التبد بالأرض منه العانق ما تعقد منه حتى لا يقدر البعير على السير فيه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 وجدته ملحقا بحاشية الورقة من باب الرمال في كتاب الغريب المصنف الذي قرأه الأمير أبو الحسن علي بن إسماعيل الميكالي عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الخراج وقرأه أبو بكر على أبي عمر غلام ثعلب ولم أرى نسخة أصلح منها وهي الآن في خزانة كتب الأمير السيد الأوحد عمرها الله بطول بقائه أخبرنا ثعلب عن رجاله الكوفيين والبصريين قالوا كلهم إذا كانت الرملة مجتمعة فهي العوكلة فإذا انبسطت وطالت فهي الكثيب فإذا انتقل الكثيب من موضع إلى موضع بالرياح وبقي منه شيء رقيق فهو اللبب فإذا نقص منه فهو العذاب انتهى الشريط الرابع من كتاب ثقه اللغة والسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل السعالبي النيسابوري التتمة في الشريف الخامس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم